عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعيده موعدا فتخلفه